وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجز المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين إِنَّ الَّذِينَ يَا سَنًا مِنَ الْمُرْتَدِّينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ أَتَدْعُونَ الخالقين الله أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ ورب الْأَوَّلِينَ